الف مبروك يا مولانا الله يبارك فيك مبروك يا عروسه الله يبارك فيك الشربات يا ابني السلام عليكم اهلا يا مخيمر الخير على قدوم الوردين يا ولد ندره مادام ندره يا مخيمر مادام وماله بس مادام مين مادامي انا مادامك انت ايه عيب ولا حرام ولا جايز مكروه ايه ما فيش مبروك حتى جلف بقى تقولي ايه هات الشربات يا ولد للاستاذ مخيمر نطلع لها حالا يا دكتور الساعه 5 الصبح الناس تقول علينا ايه تقول زي ما تقول يا بنتي حمدي بعد كل ده احمد طنط عندها حق اولا الوقت مش مناسب ثانيا هي المواجهه هي احسن حل دلوقتي امال يعني نستنى لما تتجوزوا هو ده اللي همك امال عايزه ايه اللي يهمني صحته يا بنتي لو اتجوز عليا ولا تفرق معايا صحته يا جماعه مش كده سيبوني اتكلم ما تتكلم يا اخويا هو حد منعك. لو عرفناها اللي عرفناه هتاخد حذرها ومش هتقدر. ولا نزبطها متلبسة ولا نحبسها هي واللي بيجيب لها المخدرات فاروق جوستهاني يبقى تهدي ونخليه مصدق اننا مصدقين الحدوتة الهابلة دي لغاية ما نشوف ايه اللي هيحصل يا نهار اسود الراجل مخ وضرب وعمل لي فيها مولانا وطول عمره يكلمني عن الجهاد والطقوة وما استحملش في ايدها غلوة طب والحل الحل ايه دلوقتي الراجل فلوسي كلها معاك فلوسي ايه ومصيري واسراري وعمري كله الله طب ما هو كمان كل اسراره معايا عليا وعلى اعدائي يا عم اهدى اهدى وفكر بالراحه يا مخيمر بدل ما تروح في 60 داهيه نورت بيتك ومطرحك يا حبيبي خش خش يا حبيبي خش هو أنا يا ماما إيه اللي حصلي وروحت المستشفى إزاي إنت بتسألنا إحنا؟ ما تسأل روحك حبيبي كنت تعبان في الولادة وقعت من طولك عشان المجهود اللي إنت بتعمله آه عشان المجهود أيوة أيوة كده افتكرت وفعلا مرفض قطر ألف خيرها ودتني الرعاية دلولاها أضربه بقى بحاجة ده ولا موت نفسي مش في وقته بقى وإنت كمان مش وقته يعني ذكراتك دي يا سيوسري يالا على صيرك السريح لغاية ما نعمل لك أكل تاكله لا أنا نفسي مزدودة أنا عايز قهوة قهوة إيه ونيلت إيه؟ مش كفاءة القهوة واللي عملته فيك؟ بالراحة هي القهوة مزعلك في إيه؟ ولا مزعلها ولا حاجة إخوي خشي بس إنت وإنا هامل لك كل حاجة لو كنت بنتك كنت وفقتي تعمل فيها كده؟ انت فعلا بنتي حبيبتي وهي أزمة متعدة إن شاء الله ولما تجبر كده حتفكر فيها وتبقي فخورة بنفسك انك فضلتي بصحت العيلة على بصحتك الشخصية القهوة يا بشر الصبر يا رب معلش يا حبيبتي خدي الشوار وأنا حتصرف معها اسم مرفت يا قبلة مرفت أهلا يا ابني إزايك؟ الحمد لله أمك عاملة إيه؟ كويسة وبتسلم عليكي بالحمد الحمد لله عايز اقولك على حاجة حاجة ايه؟ امباريح بعد الدوشة اللي كانت عندك والغنى وكده هاي يا ابني خلص كنت سهران بذاكر وبعد ما نزلتي جمع اتنين ستات قاعدوا يخبطوا على الباب شاكلهم ايه؟ واحدة شابة واحدة كبيرة في السن وانت مفتحتش ليه وسألتهم عايزين ايه؟ خفت بصراحة لانهما كانوا تعصبين وقلت لو سألتهم هيدربوني يعني ولا مؤخذة موافق عديل يا باشا موافق أسيدي 15% خلاص بقى يا فاروق بس الموضوع لازم يخلص بسرعة عشان عندي عروض في أماكن تانية يا باشا فاهم والله اتكل انت بس وسيب لي الموضوع آخر معادي امتى قول أسبوع على إذنك يا معالي الباشا ألقوه الحان يا فاروق لا اللي بيحصل ده ما يمشيش معاي دي خلاص استوت وهنقطوف هاونا كلها هي اي دي الصفقة دول جولي ووافقه على 15% ملايين ملايين يا بيت يا ميرفا فرصة العمر وجات لحد عندنا يا عم بقولك عرفه انه عندي ما ايه عرفه حده ضربه على ايده واكيد عرفه برضه انه بحط له مخدرات في دليل؟ اكيد عندهم الدليل او على اقل بيدوره طب معدوش عليك لي يا اختي وطربقه السمع على نفوخ ما هو ده اللي مستغرباله خلال اسبوع من دلوقتي لو ما خلصناش المصلحة يبقى طرف الهوى شاشي وعايز نعمل إيه بقى يخرب بيتك ده أنت وطلعت دهية انا برضو ده أنت اللي دهيتين مش دهية واحدة ما قصدش اللي تقصدية شعية أما لتقصد إيه؟ إزاي قدرت تقارتصم خيمر وتمسكي عليه الحاجات دي كلها تعبنه محدش يقامله أبداً عارف كل مكالمة بيني وبينه كنت بسجلها وكل ورقة بتروح منه للنظرة او العكس بصورها عملت ملف وقلت هيفدني في يوم الأيام <تصفيق> وهو حصل يا مولانا عارفة ميزة اللي عملتي ده إيه؟ إيه يا حبيبي؟ يا سيدك كل يا مولانا إنه عرفني بيك <تصفيق> يا راجل مش مصدقاني؟ ده أنت لو تعرفي الفلوس اللي ديت هالك دي عام لا في مخيمر تعرفي حبك عمل إيه فيك؟ يا دغلوتك يا ندرة ما هسيبك وإيه ده كمال موبايل قديم الله الله عليك يا مخيمر يا جامد أنت بتعمل إيه هنا أهلا أهلا بالعروسة مبروك رد يا مخيمر بتعمل إيه هنا طيب قولي الله يبارك فيك لو ما نطقتش حالا هاصرخ ولما عليك المدرسة هتقولي إيه كنت بأسأل عليك في المكتب وما لقيت جيش هو أنا دخلت بيتك يا عروسة دي مدرسة حكومية يتعبني يا سافل أيوة يا حبيبتي كل دي رسائل يا ندرة الله الله وكسس حب وصور وقعت ومحدش سم عليكي طفتشي قط الكويس وأنا معاكي يلا شوفي حاجة نوصة كده يا نهارسوي التليفون بتاعي اللي عليه كل حاجة مش موجود مساء الخير يا مادام نسمى مساء الخير يا نادرة أم المي السعيدة فين؟ اسكوتي مش جزها الدكتور يسري تعب هو الدعاء العناية المركزة دا كان هيروح فيها يا ساتر يا رب طب هو كويس؟ آه بقى أحسن الحمد لله طب لما هو بقى أحسن هي مجاتش ليه بالقهوة يا بشر حاضر حاضر مساء الخير يا أستاذة سعيد ميرفات؟